إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم وَلَصَرُوا ثَلَاثِ مَاءٍ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ مَاءٍ إلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ أُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ فتفجر الأنهار فلا لها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن يؤمن لرقي حتى تنزل علينا كتابا قرأه كل صباح ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما من عن سئ يؤمن إذ جاءهم الهدا إذ جاءهم الهدا إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله الشَّيْطَانُ رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُقِمَامًا لَّنَّزَّلْنَا لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَك إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا